Shut up! يا عباسي لمشكر من عزم عالمشراع وجه شبهي لبدر يزهر اشع قيم شعشع بالخيم قامت باحتا ورمح بيد اشراع نرعو مشهر الصارم وبحر سرجر تزم وبحر سرجر تزم خدره هالحره زين طلعت الشجع الاسد بقرع عودك يم هدا ناديتك من ولا وبرادك يا منته بقر الحسن وضمان صومانا للفواطين توقف بحد الخيم توقف بحد الخيا جزينا بتبسام اهضب وشال العظيم قالها انا الملزام بالعيال وملتزيم كيمتش منه يتجدام وانا طاعون الزليم ادي يا بنت المكارم للخيم رقد الحرم للخيم رقد الحرام اله من هو اتدنا ونعودك بالحياه انا عباس المجنن يوم راوي هالممن حب الزلفوجوت جنن الدار الشط الفراق والزم منيل ملازم ضبح حد شبه الغنم ضبح حد شبه القنا من ما يبني القطاري راد من عند الشرير في كريج حسين ناشي والتبت نارة تشير بمن ما يدمع داري عن نفس خطي خطير حمل جودة وسدر عازين على الخيام بحر الشياء عالخيم بحر الشيران عالشرايين ومرهاشين صار ومتشف العلم صار ومتشف العلم شفل من هاجل ضيان هاجع الموت وعزن هاجع الموت وعزن انطلع مني الشريعة جوش وميت فزعان جعلها الوسيعة بالنجاة التعيرة زادري بأهل الخديعة والرواس الزلزلة أواع قلوب الضياغهم من زجر في من زجر في JBL MENHAJ AL-DOYÁGEN JBL MENHAJ AL-DOYÁGEN